فاصبر صبرا جميلا إِنَّهُمْ يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعلم ولا يَسْأَلُ حميم حميما يبصرونهم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 الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بأوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون